تخيل طارق الله فيك إذا ناد المنادي فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي كيف وقد قادت كسباني بين الصفوف تدري إلى أين يؤكد بك إلى جنة أو نار يقول يا ليحني قدمت لحياتي ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيت ربي وسعدي والخير كله إلي يا آدم أخرج بعت النار النار فيقول يا ربي وما بعث الثار فيقول من كل ألت تسعمائة وتسع وتسعين إلى الثار وواحدا إلى قال صلى الله عليه وسلم فحينها كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد غفل الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تخيل إذا نوذي باسمك وقيل قلان بن قلان استعد المطوف بين يدينها فقادت كسبانيا بين الصفور متأطئ الرأس واجه القلب خاشع البصر قال ابن عمر رضي الله عنه يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يعني سفرة ثم يقدره بذلوبه يقول فلان أتذكر يوم كذا وكذا أتذكر يوم كذا وكذا أما من تاب وآمن أما من لقي الله بقلب منيب أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الله عزيزي فإني لك في الدنيا وإني أغفرها لك فيه فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الف... فينطلق بين الصفوق ضاحكا مسرورا ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقب كتابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقب كتابي النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما قذقتم في الأيام الثالية فيقول البشر فاز فلان وأفلح ثم ينادى بفلان بالفلان فلان العاصي الحاجر فيدنيه ربه منه حتى يضع عليك كنها فيقول يا فلان أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا لقى الله محارما ربه بالمعاصي كم ليلة باتها على قز ومنكرات وكم ليلة باتها على قواحش وآثام كم عسى الله ليلا نهارا كم جاهر بمعاصيه عسيت الله بمكان كذا وكذا فيقفره الجبار بذنوبه حتى إذا استد غضب الجبار عليه حتى إذا غضب الجبار عليه قال يا ملائكتي خدوه يا ملائكتي خدوه ومن عذابي أذيقوه فلقد استد غضبي على من قل حياؤه معي عيون الكتاب مشماله يخرج تقوده الزبانيه مقيدا بسلاسل من حديد يسوقونه على وجهه يقول يا نكتني نقوت كتابيا ولا ما ادري ما حسابي ها كانت القاضيه ما اغنى عني مال يرضى لك عندي سلطانيه ان نتيجه ثم شيء يصلوا ثم في سلسله تزرع بها 70 ذراعا اخذك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه <تصفيق> إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين فليس له اليوم هاهنا حميد ولا طعام إلا من غسلي لا يأكله إلا الخاضرون. فلا أقسم برب المشارح والمغارب إنا لقادرون على أن نبتل خيرا منهم وما نحن بمسبوطين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الحجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوحظون خاشعة أبصارهم ترهقهم دثة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي يعدون